هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علاقة ثم يخرجكم طفل ثم يخرج أخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتابعون تبلوا ولتبلوا أجل مسموم ولاعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى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 الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولا فسوف يعلمون إذ لغلال في أعناقهم وس تلافل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دين وصلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفكرون يَرۡحُون فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَبِمَا كُنتُمۡ تَمۡرَحُونَ وَدۡخُلُواْ أَبۡوَابَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا فَبِئۡسَ مَثۡوَى ٱلۡمُتَكَبِّرِينَ تصبّر إن وعد الله حقّ، فإن ندينك بعض الذين عدوهم أونت وفياك فإلينا. ولقد رسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك